All <laughs> We <laughs> The devotee the مَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ۖ إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ بيوت الأرض بعيد الحشر وقالوا من أشد منه القوة أعلم الله أن الله الذي خلق منه أشد منه القوة وكانوا بآهاتها يبهدون فأرسلنا لهم من خاشر خرام في ألمان صلاة الدنيا ولعذاب الأخير في أخزاره الله ونقرون وأن تنود فهد الله بسد خز العليا للهجا فأخذت من شاءة فقالوا لجنابهما فمسكنا لله قالوا أن تفر الله البيهما أن تفق كل شيء وهو طلقت الأمور لراتيو وإليه ترجعان وما سيك تشكك وما نشهد عليكم سنة ولا أبحارك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 فإن له وَإِنَّ الْبِرَّ فِي الْمَالِ وَالْأَمْوَالِ لَهُمْ وَإِنَّ الْكَذَبَ فِي الْكَنَائِمِ فَأَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَرِهُوا ولن يستطيع ان الله من الناس يستطيع الله من الناس يستطيع ان يكون الله من الناس يستطيع ان يكون الله من الناس يستطيع ان يكون الله من الناس يستطيع ان يكون الله Voorzitter, ik wil de collega's bedanken voor hun verhaal en hun Ik wil de de de Ik zal je hebben, dat ik je heb gehouden, en jij. Ik heb je gehouden, jij en jij. Jij en jij. Amiati, ik zal je hebben, I'm <sweak> gonna En dat وَلَقَدْ يا محمد من شريكك في قالوا يا محمد شبهك في ذكرت هذه ديننا امن نحن في شك من ربي ان لم يكن كل شيء من سن ومنه اتعله من فِي أَسْمَاهَا مَا تَحْمِلُ مِنَ الْأَنِينِ يا يا عبد الله يا عبد الله ما سمح لله إلا هذا ولا دنيا تطاع إلا ولا أرجوك إلى ولا إلى ربي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اشْكُرُوا اللَّهَ وَعَلَىٰ ذِكْرِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ We are the